بِوَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شِعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقل أبلوتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وَمَا أرسلنا في طرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا قال قد مس أبا أن الرائع السريع فأخذناهم فأخذناهم بقتتهم لا يشعرون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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله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 كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاشقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب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 قال إِن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى وعصاه فإذا هي ثعبان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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السعرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا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 إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقضعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.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 قال عسى ربك ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الارض فينظرك كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنن ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة طَيْرُ بِنَشَامٍ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرُنَّ بِهَا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الضوفان والجراد والقمل والرفاد عبدم آيات مفصلات وَالْوَفَادِ عَبَدْتَ مَآتِمَ آيَاتٍ فَالصَّلَاةِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا طَغَى عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لنا رَبَّكَ بِمَا عَهْدَ عِنْدَكَ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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.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 فدمرنا ما كان يصنع فرعا وقومه وما كانوا يعرشون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 قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فو لكم على العالمين مِنْ أنجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب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 فوعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتت تبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظوا إلى الجبل فإن استقر مكانه فسنف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَمْلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُشَاعِ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّعْشِ فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة.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 اتخذ قوم موسى بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين فلما شقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 Allah bin Aüme, innâ بِأَفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَبْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا الْعِدْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ففي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى سبعين رجلا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبِّ لَنَشِئْتَ أَهْلَكْتَنَا مِن قَبْلُ وَإِنَّا إِلَيْكَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فتنتك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 الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرشول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصرون واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فمن قرم موسى أمة يهدون بالحق وَبِهِ يَعْدِلون وَقَطَعْنَا مُسْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ إِمَامًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمَهُ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَمَبَجَسْتَ مِنْ حُسْنَتِ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَنُّنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَكُلُوا مِنْ قَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اشْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدْ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 فإذ قالت أمم منهم لما تعذون قرنا الله مهلكهم أم عذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم تقول فلما نشوا ما ذكروا به أن جئن الذين ينهون عن الشر إما الذين ظلموا فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفشقون. فلما عتم عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذَا أَنذَرْنَا رَبُّكَ لَنْ يَبْعَثَ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَشَاءُ مِنْهُمْ شُؤَال عَذَاب إِنَّ رَبَّكَ لَشَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لغفور رحيم. وَأَضَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّارٌ مِنْهُمُ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَعْنَاهُمْ بِالْحَشَنَاتِ وَالْشَّيْئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 خَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَشُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأقانوا الصلاة إنا لا نضيع أدر المصلحين وَإِذ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ كَأَنَّهُ ظُلْلٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلاء Şehidname, "Ne olur? Yılların ölümüne, günlerin ölümüne, ayın ölümüne, ayın ölümüne, ayın ölümüne, ayın ölümüne, ayın ölümüne, ayın ölümüne, ayın ölümüne, أفتحلكنا بما فعل المبطلون وكذلك انفصلوا الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاهين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله كمثل الكلب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 أولائك كالانعام بل هم أضل أولائك هم الغافلون وللله الأسماء الحسنى فادعوه بها فَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ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 إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ نَّذِيرِينَ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طويانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها إلا في السماوات والارض لا تاتيكم الا بؤته يسالونك كانك حفي عنها قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وَمَا مَنَاشَّنَ يَشْعُرُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَوَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَسْقَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ مَكِيدُونِ فَلَا تَظُنُّونَّ ظَفِرًا إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نزل الكتاب وهو فالذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون فإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ مَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ فَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم مِنَ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمترون نهم في الغيث ثم لا يقصرون فإذا لم تتهم بأية قالوا لولا تبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدا ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون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 بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول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 وَمَن زَغْنَهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 فإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أن هلكم وتودون أن غير ذات الشك تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بك لما تهيم الكافرين. Li heppan hakpa ve yübı ile baıyla velev karhel müdürimi. İ teıyı sunlam be kum festa gebellekümm en mi mümit وما جعله الله إلا بشرى ولتقمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. İz yuşykumun gaz amanetimin ve yunuzl alaykumun al s emanatimin ve yunuzl alaykumun al s emanatimin ve yunuzl alaykumun ve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 سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَغْضًا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَمَن شَاقَطَ اللَّهَ وَشَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ نَّاكِ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار فمن يولهم يومئذ دبره ألا متحرفاً لقتال أم متحيزاً إلى فئة أم متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومهداً وَبِأَسَلْ مَصِيدًا فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعودوا وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 إذ أنتم قليل بمشت وعفون في الأرض تخافون أن يتخففكم الناشف أواكم وأيدهكم بنصره وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 لَعَلَمُ أَنَّ مَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تت... تَقُ اللهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ فَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَمْ يَقْتُلُوكَ أَوْ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 فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلَّا مُكَامَةً وَتَصْدِيَةٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ شَبِيلِ اللَّهِ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يولبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا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 وَآتُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ